من يريد الله به خيرا يفقه في الدين فمن علامات الخير والتوفيق أن يقبل الإنسان على تعلم أحكام الشرع والدين فيتعلم معاني الآيات ويتعلم شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم شيئا من سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام ورب كلمة من العلم يتعلمها الإنسان الآن لا يدري متى يحتاج إليها، فتمر عليه الأيام والليالي، فيأتي عليه يوم فيتذكر أنه في يوم ما فيما مضى سمع آية تدل على هذه المسألة التي تمر عليه، أو سمع حديثا تدل على حديثاً يدل على هذه المسألة التي تمر عليه. أو سمع فتوى لبعض أهل العلم تتعلق بهذه المسألة التي يحتاج إليها يقول بعض أهل العلم بعض طلاب العلم اشتريت في يوم من الأيام جزءاً حديثيا لأحد العلماء يسمى أو يقنى أو يقال له الفرياء عنوان هذا الجزء جزء صغير جدا. عنوانه صفة المنافق أي الأحاديث التي حذر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من النفاق قال فلما اشتريت هذا الكتاب ما خطر في بالي في يوم من الأيام أن أرجع إليه وأن أقرأ فيه قال مرت الأيام ومرت الليالي وبعد عدة سنوات عرض لي بحث تخصصي احتجت أن أقرأ وأن أطلع في هذا الكتاب الذي اقتنيته قبل عدة سنوات فالمقصود أيها الأحب الأفاضل أن نتعلم وأن نتفقه في دين الله عز وجل وللأسف الشديد يوجد عندنا أمية شرعية دينية ما معنى هذا الكلام؟ كثير من الناس قد يحسن شيئا كثيرا وكبيرا من مسائل الدنيا ولكن إذا جئت إليه وسألته عن الأمور الشرعية اليسيرة فإنك تسمع العجب العجاب الذي لا يكاد أن يخطر بالبال من الجهل المطبق الموجود عند بعض الناس بل هذا الأمر قد يعاني منه حتى بعض من تخصص في الشريعة الإسلامية لا سرًا سرماً أني سألت مجموعةً ممن تقدم إلى الوظائف الدينية في وظيفة إيمان أو وظيفة مؤذن أذكر لي أسماء العشر المبشرين بالجنة تستغربون أيها الأحبة الكرام لم يجبني أحد قط على هذا السؤال دون أن يتلكأ أو يتلعثم أو يتأته وهذا دليل على ماذا؟ على جهل عظيم وعلى مسألة لا بد أن ننتبه لها ألا وهي الأمية الشرعية نفضح شيء كبير من مسائل الدنيا ولكن تعال إلى مسائل الدين تجد بأن جمعا كبيرا منا يجهل أمورا شرعية مهمة ولا أنسى أن مرة سألت أحدهم وقد تقدم إلى وظيفة دينية أذكر لي صفة التيمم فقال التيمم أن تضرب الأرض أن تضرب الأرض بكفيك ثم تمسح وجهك وتمسح الكفي وتمسح القدمي. قلت واتعل رجل قد وقع فيه سهو أو سبق في اللسان لما ذكر مسح القدمين فقلت له يا شيخ في التيمم نمسح القدمين قال نعم في التيمم نمسح القدمين وهذا طبعا تيمم جديد ما أمرنا به ولم يشرع لنا في شرعنا أو في ديننا في التيمم لا يوجد مسح القدمين ولكن هذا بسبب ماذا جهل بمسائل الشرع ومسائل الدين وليس الجهل في حد ذاته عيب وخطا. فأنا أجهل أشياء كثيرة جداً وفلان يجهل أشياء كبيرة جداً وكلنا ما خرثنا من بطون أمهاتنا ونحن أهل العلم وأهل فقه في الدين ولكن علينا أن نتعلم وأن نسأل الله عز وجل المزيد من فضله وبركته كما قال الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علماً عنوان محاضرتنا رعاكم الله وبارك الله فيكم تراحم لكن قبل أن أبدأ بهذه بهذا العنوان أود أن أنبه على نقطة مهمة جدا من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلالة لله عز وجل ومن أكثر الأسماء الحسنى التي وردت في القرآن العظيم اسم الله الرحيم كما قال ربنا جل جلاله نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم في سورة الفاتحة الرحمن الرحيم وأيضاً وإن ربك له العزيز الرحيم آيات كثيرة جداً تدل على إثبات هذا الاسم لربنا سبحانه وتعالى ومن الإيمان بالأسماء الحسنى أن نتعبد لله عز وجل بمعاني هذه الأسماء يعني الله عز وجل رحيم ويحب من عباده الرحمان الله عز وجل كريم ويحب من عباده الكرماء والله عز وجل ستير ويحب من عباده الذين يسترون على الخلق ويسترون على الناس لذلك كان عنوان هذه المحاضرة تراحموا لأننا إذا رحم الناس رحمنا الله سبحانه وتعالى فالجزاء من جنس العمل حدثنا نبينا صلى الله عليه وسلم وذكر لنا أن امرأةً بغي سقت كلبا يلهث من العطش ماءً ماذا كان جزاؤها عند الله عز وجل؟ غفر الله عز وجل لها وحدثنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن رجلا سقى كلبا ماءً فغفر الله عز وجل هذا يؤكد أن الجزاء من جنس العمل وبعض الناس يحفظ هذه القاعدة في مجال الشرق ومجال الذنوب والمعاصي وهذا الكلام صحيح ولا غبار عليه من أسرف ووقع في الذنوب وآذ الخل وظلم الناس نقول له الجزاء من جنس العمل وأيضا من رحم الناس وأكرمه وأحسن إليهم نقول له الجزاء من جنس العمل جاءت امرأة إلى, إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم تسأل شيئا من الصداقة النبي عليه الصلاة والسلام ما كان موجودا وكان مع هذه المرأة ثنتين من بناتها فسألت عائشة أم المؤمنين أن تعطيها شيئا من الصدقة فاعطتها عائشة رضي الله عنها ثلاث تمرات البنت الأولى أخذت تمرة والثاني أخذت تمرة والأم أخذت تمرة البنات أكلنا هذه التمرات شريعة ثم التفتنا واتجهنا إلى تمرة الأم ماذا فعلت هذه الأم شقت تمرتها نصفين وأعطت البنت الأولى نصف وأعطت البنت الثانية نصفا عائشة رضي الله عنها استغربت من صنيع هذه المرأة فقالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له القصة قال نبينا صلى الله عليه وسلم لقد رحمها الله برحمتها لأولادها فالجزاء من جنس العمل نتراحم مع الناس عموما ومع جميع الناس في عدة مجالات من أعظم هذه المجالات مجال الدعوة إلى الله عز وجل وانظروا بارك الله فيكم بعض الناس كيف أن ما يرحم الخلق وما يرحم الناس كيف ما يرحم الناس للدعوة إلى الله عز وجل أحياناً قد يفتح على الإنسان بعض أبواب الطاعة وبعض أبواب العبادة فيبدأ ينظر إلى العصات وإلى أصحاب التقصير نظرة ازدراع ونظرة احتقال بل بعضهم يكاد أن يصرح برسالة أن هؤلاء العصاء سيكونون من أهل النار وأنه لأنه يفعل الطاعات والاعمال الصالحة قد أخذ سكاً وتوقيعاً بدخول الجنة وهذا من أخطر الأبواب ومن أعظم أبواب الشر لذلك كان يقول بعض أهل العلم من أعظم تلبيس الشيطان على بعض العباد أن يبتلى بغرور الصالحين ما معنى غرور الصالحين؟ يظن بأن المجتمع كله فاسد. يظن بأن المجتمع كله سيدهب إلى عذاب الله عز وجل. يظن بأنه لا يوجد صلاح ولا تقوى ولا استقامة في المجتمع فينظر إليه بنظرة سوداوية والعياذ بالله جاء في الحديث أن رجلاً عابداً كان ينصح آخر. وأخوه كان مقصرا وعنده كذا وكذا من معصية الله فلما اشتد معه مرة في نقاش وفي حوار قال الرجل العابد لأخيه والله لا يغفر الله لك فقال الله عز وجل من هذا الذي يتألّى عليه أني لا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبت عملك نسأل الله عز وجل العفو والعافية لذلك أيها الأحب الكرام من أسباب انتشار جماعات الغلو والتطرف والعياذ بالله أنهم عظموا أنفسهم ونظروا إلى غيرهم نظرة اصدراء ونظرة احتقار وحقيقة كم يوجد من خير عظيم في أبناء المسلمين حتى أنك والله تجد الرجل المقصر أحيانا تأتي عليه مواقف ينصر فيها دين الله عز وجل ويبذل المال ويتصدق ويذُب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقدم صدقة لله عز وجل ما يفوق بها غيره كثيرا فإياك أن تزدرِ الناس وارحم الناس ابن القيم ماذا يقول؟ يقول رحمة الله تعالى عليه وَاجْعَلْ لِوَجْهِكَ مُقْلَتَيْنِ كِلَابٍ من خشية الرحمن باقيتان لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن قل يا رب لك الحمد على العافية إذا رأيت واحد مقصر عنده معصية عنده شيء معين قل يا رب لك الحمد عافيت لي. أبعتني عن هذا الشيء اللهم لا تزق قلبي اللهم ثبت قلبي على دينك سن الله العافية وادعوا الله عز وجل بأن يثبتك على هذا الدين العظيم الله عز وجل وصف نبينا صلى الله عليه وسلم فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنت، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الناس في الدعوة إلى الله لبس مرة نبينا صلى الله عليه وسلم ثيابا وكان عليه برد نجران غليظ الحاش يعني نوع من أنواع الثياب طرف هذا الثياب مثل طرف الغترة مثلا غليظ وخشن جدا فجاءه بعض الأعراب وجذبه من هذا الثوب جذبة شديدة حتى أثر الطرف الغليظ على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أعطني مما أعطاك الله تبسم نبينا صلى الله عليه وسلم وقال أعطوه شيئا أحد الصحابة الكرام قال ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا وتبسم في وجهي هكذا كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله وكيف أنه كان يرحم الناس جاءت إليه جارية في عقلها شيء يعني عندها شيء عقلي موجود في ذهنها وتقول يا نبي الله أريد منك حاجة عندي موضوع أريد أن أخبرك به ماذا صنع نبينا صلى الله عليه وسلم أنصت إليها وأصغى إليها واستمع لكلامها هكذا كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا كان يرحم الناس وينصحهم بالحكمة والموعظة الحسنة ثبت أنه قال لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه يا معاذ والله إني لا أحبك في الله لا تنسى النبي صلى الله عليه وسلم نبي ورسول وقائد هذه الأمة وكبير في السن ومعاذ رضي الله عنه وأرضاه من الشباب الصغار من صغار الصحابة ومن الشباب شباب الصحابة رضي الله عنه بأجمعهم فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ والله إني لا أحبك في الله أردت معاذ على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله يا رسول الله أحبك في الله فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاةٍ أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لذلك أيها الأحبة الأفاضل الصحابة كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما. لما هذا؟ لأنه تعامل معهم في دعوتهم دعوتهم إلى الخير تعامل معهم بالتراحم وبالخلق الطيب وبالخلق الحسن رأى نبينا صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره تقريبًا إحدى عشر سنة فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما توسن في هذا الطفل أمارات النبوخ والذكاء قال له صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه متأوي شوف هذه الكلمات الطيبة كم فيها من تشجيع ومن حث لهؤلاء الصغار على الأقبال على ضاعة الله مرت الأيام والليالي وصار عبد الله بن عباس أحد كبار علماء الصحابة حتى قال بعض الصحابة حضرت الموسف فقام عبد الله بن عباس وفسر سورة النور تفسيرا لو سمعه الترك والعجب لدخلوا في الإسلام لروعة كلامه ولعظم بيانه وغزارة علمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه لذلك قال الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضلا غليظ القلب لنفض من حولك لذلك نتبع في الدعوة إلى الله عز وجل أسلوب الرحمة ونشفق على الناس ولا نحكم عليهم بدخول جنة أو بخلود في النار تتكلم عن عصاة المسلمين فإن هذا أمر أي الأحب الأفاضل لا يعلم به إلا ربنا جل جلاله أيضا من مجالات التراحم أن نتراحم مع الآباء والأمهات وهذا أمر ذكره الله عز وجل في القرآن العظيم فماذا قال ربنا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أيها الأفاضل بر الوالدين قد يكون سهل ويسير على القلب إذا كان الوالد هينا لينا سهل الطبع ولكن بر الوالدين أين يظهر عندما يقتل الإنسان بوالد كبير في السن قد يسمعه ما لا يروق له وقد يتكلم معك بكلام خشن غليل فهنا يحتاج الأمر إلى أن ترحم ضعف هذا الرجل الكبير في السن صدقوني أيها الأفاضل لو بلغنا من العمر ما بلغ آباؤنا وأمهاتنا سيكون عندنا نفس الشيء من سرعة الانفعال الغضب الشديد الحساسية الشديدة أن الإنسان يتأثر من ربع كلمة وأنه دائم الانتقال فإذا كنت تريد من أبنائك إذا وصلت إلى هذا العمر أن يصبروا عليك اصبر أيضا. على بر الوالدين ولو أسمعك والدك كما أسمعك كنت مرة في رحلة من رحلات العمرة وكان معنا رجل كبير في السن لا أخفيكم أنه كان شرس الطباع سيء الكلام قاس جدا في التعامل مع بعض أولاده الذي كان معنا كان عنده بعض أبنائه وقد ذهب معنا في العمرة وكان الشديد البر بوالده ومعها رغم البر الشديد يشتمه هذا الوالد ويسبوه ويتكلم معه بالكلام السيئ ولا يزداد هذا الولد إلا برضاً بوالده هذا تطبيق قول الله عز وجل واخفض لهما جناح الثل من الرحمة حتى أن بعض الأبناء وهم كما يقول والدي عندما يرضب يريد أن يرفع يده كي يضربني فأذهب إليه وأقول يا والدي أنا ولدك فافعل بي ما شئت هذا طبق قول الله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ثبت عن أبي بريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه كان عنده بستان أزرعا فكان إذا دخل البستان وأمه في هذا البستان نادى بأعلى صوته السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا أمه تقول له أمه وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا ولد فيقول لها رحمك الله كما ربيتيني صغيرة، فتقول له ورضي الله عنك كما برتني كبيرا إذا لا تنسوا الرحمة والتراحم مع الآباء والأمهات على وجه الخصوص لعل قائل يقول والدي توفاه الله عز وجل منذ سنوات كيف يكون البر الآن بعد ما؟ خرج هذا الوالد من هذه الدنيا كلمة جميلة جدا وفتوى تذكر عن الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى عليه قال إن دعاءك لوالدك في الصلاة أفضل عند الله إن شاء الله تعالى من أن تتصدق عنه وتذبح عنه عشرة من الإبن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث وذكر ولد صالح يدعو له أكثر من الدعاء للآباء والأمهات في شهر رمضان أرفع يدي يا رب رحمه والدي اجزي عني خير الجزاء أرزق الفردوس الأعلى جاء في الحديث إن الرجل ترفع له المنزل عند الله فيقول يا رب من أين لي هذا فيقال باستغفار ولدك لك عندك ولد يكثر لك من الاستغفار فغفر الله عز وجل لهذا الميت ورفع له في الدرجة وإذا كان الإنسان قد وسع الله عز وجل عليه فأقام صدقة جارية عن والده وتصدق وأطعم الطعام وحفر الآبار وبنى المساجد فهذا بإذن الله عز وجل قد سلك طريقا وفعل وعمل أهل البر بإذن الله جل جلاله أيضا بارك الله فيكم من مجالات التراحم أن يرحم الإنسان زوجته وأهل بيته على وجه الخصوص وهذه النقطة. من السهولة والله أن نتكلم عنها، ولكن رأيت بنفسي قضية من القضايا قام رجل فضرب زوجته جعلها تنام في المستشفى مدة أسبوعين هل هذه من الرحمة التي أمرنا بها؟ والله إن بعض الرجال وللأسف الشديد يمد يده على زوجته يؤذيها بالسب وبالكلام القبيح ويتمادى معها ظلما وبغيا وعدوانا. والعياذ بالله وبعض الرجال هداهم الله عز وجل إذا قالت له زوجته خاف ربك لا تفعل مثل هذا قال لا تعرفيني القبلة وين أنا مرّك عليه حادثة شخصياً أي الأفاضل قال تعرفيني القبلة وين قومي وصلي ركعتين ووجعي علي مثل ما تبغي جبروت وطغيان والعياذ بالله هذه والعياذ بالله قسوة قلب نسأل الله عز وجل العفو والعافير قال نبينا صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام استوسوا بالنساء خير وكان صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وما ضرب نبينا صلى الله عليه وسلم امرأة قط ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالذي يمد يده على أهل بيته لذلك عائشة رضي الله عنها كانت تسأل كيف كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تقول كان خلقه القرآن لاحظ الإنسان قد يتظاهر أمام الناس بأن عنده خلق حسن وخلق طيب ما عندك أي مشكلة في هذا ولكن مع أهل بيتك أن أهل بيتك يشهدون لك بأنك صاحب خلق حسن إذن هذا دليل على, أنك على أن تعاملك معهم من أعظم أنواع التعامل كذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن طبعا من باب العدل والإنصاف كما أننا ذكرنا الرجال بوجوه الرحمة مع أهل بيته ومع نسائهم نذكر أيضا النساء بضرورة التعامل الطيب والتراحم مع زوجها خديجة رضي الله عنها وأرضاه جاءها نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يقول دثروني دثروني فما سهزأت بالنبي عليه الصلاة والسلام وما سخرت منه بل ثبتت ووقفت معه وقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا حقيقة أيها الأفاضل لو الواحد مننا الآن راح عن زوجنا وقال لها دثروني دثروني رأيت شيئا غريبا أول كلمة ستكون لها المرأة عن الزوج ماذا ستقول عنه؟ فلان في عقله ماذا؟ في عقل إيش صار مجنون رأى أشياء غير طبيعية أما خديجة رضي الله عنها وأرضاها وقفت مع نبينا صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول لما اشتكى نبينا صلى الله عليه وسلم مرض مرضا عظيما في مرض الموت صلى الله عليه وسلم ماذا كانت تفعل؟ كانت تقرأ وترقي النبي صلى الله عليه وسلم من من النساء الآن تصنع مثل هذا؟ إذا رأت زوجها مريضاً تقرأ عليه وإذا رأته مهموماً خففت عنه وإذا رأته مشغولاً لم تحدثه ببعض الأمور التي قد تكدر خاطرة لذلك خديجة رضي الله عنها وأرضاها بشرت ببيت في الجنة من قصر لا صخب فيه ولا نصر جزاءً وفاقة أكرمت النبي صلى الله عليه وسلم فأكرمها الله جل جلاله أيضاً من مجالات التراحم الرحمة بالأبناء جاء أن نبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن بن علي بنبي طالب فقال له أحد الصحابة إنكم تقبلون أولادكم إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم فقال نبينا صلى الله عليه وسلم أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك وفي لفظ آخر إن الله من لا يرحم لا يرحم أسأل الله العفو والعافو ارحموا أولادكم تكلموا معهم بالكلام الطيب وشجعوهم وحثوهم على الخير إذا أردت أن تأمره بالخير قدم الدعاء وقدم له الكلمة الطيبة وبعض الآباء إذا تعامل مع أبنائه كان طعانا، لعاناً فاحشا، بذيئاً بل بعض الآباء يدلوا على أولاده وسمعنا مثل هذه الأشياء ورأينا مثل هذه الأشياء خذ هذا الشيء الله لا يوفقك الله لا يردك وقد يقع مثل هذا الأمر ويستجاب هذا الدعاء ولا ينفع الندم بعد ذلك يذكر أن رجلا طلب منه ابنه مفتاح السيارة والوالد لا يريد أن يعطيه هذا ليس خطأ لا تعطيه مفتاح السيارة فلما أكثر الابن ماذا قال الأب خذ المفتاح الله لا يردك فخرج الولد من المنزل ولم يرجع إلا جثة هامدة عمل حادث سيارة وتوفاه الله وعزّوته لماذا لا تدل على أولادك ولا تلعنهم ولا تسبهم ولا تشتمهم أنا ما أقول لك لا تغضب على أولادك اغضب عليهم وكن حاسماً معهم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب في بعض المواقف وكان يحزن في بعض المواقف من دون أن يسب ومن دون أن يشتق ومن دون أن يتكلم مع الناس بالكلام القبيح أيضاً من مجالات التراحم أن نرحب الفقراء وأن نرحب الضعفاء جاء أن مجموعة من فقراء الصحابة من قبيلة مضر جاءوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وعليهم ثياب قديمة ثياب متقطعة فلما رآها نبينا صلى الله عليه وسلم تغير وجهه وكان يعرف إذا كدر شيء خاطر النبي صلى الله عليه وسلم يعرف على وجهه تغير وجهه صلى الله عليه وسلم لأنه رأى مجموع من الصحابة فقراء ما عندهم شيء فقام خطيبا بالناس وشجعهم على الصدق فجاء رجل من الصحابة بصرة جرة كبيرة ووضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه الصحابة تصدق جاء, جاء مجموع منهم وتصدقوا بالصدقة العظيمة قال الراوي فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهب كأنها قطعة ذهب كأن وجه النبي صلى الله عليه وسلم قطعة قطعة ذهب تتلألأ فرحا لأن هؤلاء قد قضيت حاجتهم إذا رأيت فقيرا أو مسكينا لا تسخر به لا تستهزئ منه لا يعني تطلق عليه الضحكات والعياذ بالله السائل وأما السائل فلا تنها إذا أردت أن تعطيه شيئا فأعطي لا تريد أن تعطيه شيئا لا تجلس وتسخر وتستهزئ من هؤلاء فإن هذا أمر لا يجوز وقد يعافى هذا الفقير المحتاج وتبتلى أنت نسأل الله العفو والعافية والنبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان كان أجود بالخير من الريح المرسلة وأنبهكم على مقطة ومسألة تنفعكم إن شاء الله في الصدقة لا تحتقر درهما تتصدق به يعني في صدوق التبرعات لو وضعت درهم ربع درهم نصف درهم أنت تتعامل مع الله الكريم والله عز وجل لا يرد عبدا أقبل عليه فتصدقوا وارحموا الضعفاء وارحموا المساكي وكونوا معهم ثم آخر نقطة أختم بها بارك الله فيكم أحيانا قد ما يتيسر أن نرحم الضعفاء والمحتاجين والمساكين بأموالنا كيف نستطيع أن نرحمهم؟ نرحمهم بالكلمة الطيبة بعض المرضى لو أسمعته كلمة طيبة يفرح بالكلام ويعني يتشجع ويتحمس والضيق الذي في قلبه قد يذهب بإذن الله عز وجل فذكر غيرك بالخير وكما قيل لا خير عندك تهدينا ولا مال فلتحسن القال إلا بتحسن الحال إن الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته ولولا أن يرحمنا وأن يعتق رقابنا من النار ونجعلنا من المقبولين وأن يتقبل من الصيام والقيام وأن يجعلنا مباركين, مباركين أينما كنا وأن يجعل هذا الملد آمن المطمئن وسائر بلاد المسلمين وأن يحفظ ولي أمرنا وأن يحفظ نائبه ولي عهده وأن يوفق جنودنا المرابطين وأن يسجد رميهم ورأيهم وأن ينصرهم على القوم الظالمين المعتدين اللهم أحصي عدونا عددا وقتنهم بددا ولا تغادر منهم أحدا نزاكم الله خيرا وبارك الله فيه